بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ نَظَرَ كَادِخُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ وَأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى لَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادٍ مُقَدَّسِ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 فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها نولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى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 أشدد به أزري وأشرك فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدِمْنَا نَنَ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُحْيِينَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى إِذْ أُحْيِينَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأُقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ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 كَيْفَ تَقَرَّعَ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي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 وَلا قدَدَ رَيْنَاهُ آاتِنَا كُهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَ قَا أَج التَّنَال تُخْر جَناامِنَ رضِّنَا بِسِحرِكَ يامُ سَافَلَ ناتَّكَ بسِحر مِثِْ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتُمْ مَّكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد اليوم من استعلا قالوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقِ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 قال اَمَّنْ انْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّ نَاءٍ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَنُثْنِكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا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 إِنَّهُمْ مِنْ يَاتِ رَبِّهِمْ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَاتِهِمْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لهم فَضَرَبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَأَغْشَاهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هدا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أَلَا إِعْلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا اوزارا ولكننا هممنا اوزارا من زينه القوم فقدفناها فكذلك القسامري فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لهم ضرا وَلَا نَفْعًا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 قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت امري قال يا ابنا امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من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 مَن اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرِقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بِمَا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها.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 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما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 أَكَن تَسْجُدُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قاله بطامها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبعه هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 وَمِ إ الَّْلِ فَسَِّح وَأَطَافًا النَّهَ وَأَطَافًا النَّهَارِ, النهار عَكَ تَر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 نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف لولا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل له